هي نصيحة مجرد من أجلك ومن أجل راحتك وكرامتك وعزه نفسك لا تتنازل أو تتواضع لمن أهانك ولا تحن أو تشتاق لمن بالرخيص باعك لا تحن على من قسى عليك عامدا ولا تلجا لمن رفضك وأبعدك قاصدا لا تشتاق لمن عنك استغنى ولا تطرق باب من صدك وعليك استعل لا تضعف امام من عليك استقوى. استقوى ولا تبوح او تتذلل الا لمن يقبل الشكوى شكوى. لله وحده كن صاغرا اما للبقيه فكن انت الاعز والاقوى انت الاعز